Ağzubillahi min al-Shaytanirrajim. ك عبده زكريا إذناد ربه لدا أن خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رؤس شيبو ولم أكن ولم أكن رب شقيا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ اِمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْلِي فهب مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا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 فخرج على طوّمه من المحراب فأوحى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرته وعشيّا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا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 واذكر في الكتاب مريم اذ تنبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها فتمثل لها بشرا سويا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 قالت أَنَّا يكون لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُوْ بَغِيًّا قال كذلك قال ربك هو عليّ هاي ولنجعله آية للناس ورحمة منا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 وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا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 وإن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم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 يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أي أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون فتكون للشيطان وليا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 ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من إِذَا واجتبينا إذا آيَاتُ عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مَا وولدا أطلع الغيب أم أَمِ عند الرحمن عهدا كلا كلا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن موده فانما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم